بالغضب اوجد بها الروح جمره وحطني ما بين جفن السهاد وحره جفن السهاد وحره جمر الغضب Terima kasih ضردم ما غب أمره، أفدنا بالشاك، وها جس أسره، وها جس أسره. ردي فكره كلمه ما حكا كبار الفن مره كبر